اللهم بالله الله عليه واله لا ان سيدنا محمد رسول من ربه سبح ذكر لولايته ربنا انزل مزل مبارك تا خير مزدل رحم رحم ربي من الشيطان وسلام اعوذ بالله من الشيطان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 عليهم والضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى والذي قد فهدى والذي أخرج المرعى فدعى أذكر النفاعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنى أبوها نشطى الذي يسلمها وادخل جنتي بسم الله الرحمن الرحيم Nie, nie, Rahimi inna anzalnahu fi laylatin بسم الله الرحمن الرحيم بيقول عصر إنا لسان لا في حسر إلا الذي you uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحرنا شانئك هو نرتاح بسم بسم الله الرحمن لا القيوم والكرام الله لا, حي القيوم الجلال الله لا حي القيوم الجلال سبحان الله العظيم وبحمده سبحاننستغفر الله, الله ونتوب الى الله وتعالى الله وامر الملك وكلاهما لا شك في الله تبارك وتعالى وحده الشريك له في ملكه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والملكه والرسل عليهم وسلم ربنا وسع كل رحمتك وإلما فالذي تاب وتبت بابه واقم درب الجحيم ربنا وادخل المسنات التي وعدتهم صلاح منها ابائهم وازواج مدريات يوم انك تعاقب كما تقمص السيئات ومن تقى سيئات مدف وذلك فسعوا يرحم رحمنا سوق خلنا ربيع قلوبنا ونرصدنا ذهب أمومنا, أمومنا وشفاء مرضنا وهلك عدائنا وهلك دينير حمر عداء لنا ونخنس سبقنا بليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمر بنا إنك رؤوف رحمن رحمن رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العليم ربنا آتنا من ذكرك رحمه من رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار واختمنا يا بخاتم الصالحين واغفر اللهم لنا ابائنا وأمهاتنا ومشايخنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين هذا بركه المسفون وسلام على المرسلين وعلى ال